بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق الى الله يقدم اما بعد قال المصنف رحمه الله ثم الرقى من حمى او عين فان تكن من قاضي لوحيين فهذاك من هدي النبي وشرعته وذاك اختلاف في سنيه تقول ثم الرقى اذا قيلت من حمى وهي تطلق على لدغ ذوات السموم الحيه والعقرب وغيرها او عين وهي من الانس كنفت من الجن او النفس وهي حق وله تاثير ولكن لا تاثير لها الا باذن الله عز وجل قال الله تعالى وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم فثره باصابه العين ابن عباس ومجاهد وغيرهما والعين وائها وبين الحسد عموم وخصوص ذلك ان العين لابد فيها من النظر بالعين وهي خاص من هذا الجانب الحسد يمكن ان يحسد وهو لا يرى ولا ينظر بل بمجرد السماع والخبر وتصور النعمه على المحسود ويمكن ان يكون مع النظر وهذا اكثر فان تحقيق التحقيق برؤيه النعمه مما يؤثر في قلب المحسود اكثر والحسد يكون تمني زوال النعمه والعين يمكن ان تكون من غير تمني زوال النعمه ولكن بنسبه او الاعجاب بحصول الفضل وبحصول الاعجاب ونسبه الفضل الى النفس دون نسبتها الى الله سبحانه وتعالى ولذا قال المؤمن لصاحبه فلولا ان دخلت جننتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله انكر عليه ان ينسب الفضل لنفسه او للجنتين وان يعجب بهما بل لابد ان ينسب الفضل الى الله سبحانه وتعالى ومشيئته فلذا ممكن ان يعين الانسان نفسه وماله بمعنى انه اذا نظر اليه نظره ايجاب ولم يستحضر عند ذلك فضل الله سبحانه وتعالى ربما كان ذلك سبب سببا في زوال النعمه يقول في تحقيقها احد في تحقيق العين وانها حق احد في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر سابقه العين اذا ليس شيء يسبق القدر كل شيء بقدر القدر ثابت فالعين من قدر الله اي هي سبب من الاسباب اذا قدر الله عز وجل ان يصاب انسان بسببها فذلك بقدره وارادته عز وجل فالعين سبب من الاسباب الخفيه التي اثبت الشرع وجودها ولا مانع عقلا عند التامل من كونها سببا فان وجود قوه مؤثره للنفس الانسانيه وكذا من نفوس الجن في اعيان ولو على بعد امر اصبح مقبولا ولا ترفضه العقول بل اصبح كثير جدا من الاشياء تؤثر عن بعد في غيرها بانواع من الاشاعات وانواع من الموجات المحسوسه لوجود وسائل رصد هذه الموجات والاشاعات ونحو ذلك فما المانع من ان يكون يخرج من عين الحاسد والحاقد والمعجب ما يؤثر في المعان المنظور اليه بقدر الله سبحانه وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ولو كان شيء سابق القدر ولو كان شيء سابق سابقا القدر تبقت العين واذا استغسلتم تغسلوا اذا طرئ منكم ان تغتسلوا توسلتم يعني انسان اتهمه غيره بانه قد عانه ويطلب منه من اجل اخذ الاسباب في الاستشفاء منها ان يغتسل بطريقة معروفة وردت في السنة وعن أهل العلم هو أن يغسر يديه ومرفقيه وركبتيه ورجليه وداخلة إزاله ويجمع هذا الماء في إهناء ويصب من وراء ظهر المعام هذا الماء الذي اغتسر به العائن أو المتهم بالعين فيجمع ويصب من فوق ظهر المعان كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم مع سهيل بن حنيفه كما جاء فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل من امر بهذا الاغتسال اغتسل فهذا امر وظاهره الوجوب في حق من يعرف عنه ذلك فان من قد يشترون بالعين وقد يعرف مثال بكثره اصابته بذلك نشد ما في قلبه من الحسد او الحفده او عدم يعني شهود قدر الله في في تقسيم الارزاق والعطايا والمنن وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان العين حق اخرجه ولاحمد وابن ماجه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق رواه البخاري علي احمد عنه ايضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ويحضوها الشيطان وحتى ابن ادم ندغ ضيع وله عنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اصدق الطيره الفال والعين حق سبق ان شرحنا ان الفال الماذون فيه اشبه الطيره في جانب الاسباب الخفيه وخالفه في حقيقته وصدق اعتقاده المتفائل بفضل الله سبحانه وتعالى ونعمته ان قدر ورود الكلمه الطيبه عند حصول هذا الامر ليستبشر العبد فهو حقيقه فحقيقتها تختلف عن طبيعه الفال المذمومه والطير المذمومه والتشاؤم المحرم والذي وشر سواء كان بخير او بشر متعلقا بالطيور او بنحوها لكن الفأل معناه الخلمه الطيبه اصدق الطير الفأل ولا عين حق مع ضعف اثبات الحديث وله هو والترمذي والنسائي وابن ماجه عن اسماء رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان بني جعفر تصيبهم العين اف استرق لي لهم قال نعم فلو كان يسبق القدر فسبقته العين يعني يبين نبي صلى الله عليه وسلم جواز الاسترقاء استرقوا لهم أذن لهم في ذلك بعد سؤالهم فهذا الإذن يدل على جواز الاسترقاء وطلب الرقية وإن كان تركوا الاسترقاء أفضل لكن ليس بمحرم ولا بممنوع الحديث صحيح رواه الترمذي وابن النسائي وابن ماجة وأحمد الصحة والألبية ولأحمد عن أبي يريرة عن رسول الله, رسول الله رجل الله عنه أن رسول الله قال الله عليه وسلم قال لا هام والعين حق وأصدق طيارة الفأل لغض أحمد لا عدوى ولا هامة وخير الطير أو خير الطير الفأل والعين حق خير الطير, الطير يعني كما ذكرنا هو ليس من هام ولكن أشبهها في جانبنا الجمال لهامه امهامه البومه التي تشائمون بها طيرون تشائمون به او قيل الهامه نفس تخرج اللي هي روح الانسان تاتي بعد موته وتقوم حول بيته او قبره او محذاته والاول هو المشهور انها البومه او غيرها من الطيور التي يتشائمون بها في الغالب و لاحمد عن ابي امامه فسهل بن هنيف ان اباه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكه حتى اذا كانوا بشعب الحرار من الجحفه اغتسل سهل بن حنيفه وكان رجلا ابيض حسن الجسم والجلد فنظر اليه عامر بن ربيعه اخو بني عبيد بن كع وهو يغتسل فقال ما رايتك اليوم ولا جلد مخباه اد انا ابن يشوف تحد ابيض كده ولا جلدي عذراء ومخبأه في سطورها لا لم يصيبها اي شمذ قال ما رايتك اليوم ولا جلده مخبأ يعني جلده احسن من جلد العذراء المخبأه في سطور فلا بيطح اوشى عليه فقط مباشره ها ها لا بيط فلا بيطصح يعني اوشى عليه وفقط صريعا فأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهر والله ما يرفع رأسه ولا يفيق قال هل تتهمون فيه من أحد قالوا نظر إليه عامر بن ربيع فدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيض عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه على ما يقتل أحدكم أخاه لماذا أحسد على لون جلبه أنه أبيض وقد ربما يقتل يعني هذا ذريعه انه ربما ايه قتله وقال ان العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر في بعض الاحاديث وهي بطروقها صي ان ان ان العين تدخل والرجل الى القبر والجمل القدر ان جمل جميل جدا وبعدين ذبح وبعدين يخش ايه الى القبر ها ها قال على ما يقتل أحدكم أخاه خلّ إذا رأيت ما يعجبك برك يعني دعوت بالبركة قل تبارك الله فيه اللهم بارك فيه أو نحو ذلك أو قل ما شاء الله لأقوة إلا بالله خلّ إذا رأيت ما يعجبك برك وهذا دين على أن التبريك الدعاء بالبركة يذهب ما في نفس الإنسان أو يذهب أثر ما في نفس الإنسان من الحسد والحق يذهب ما في نفس الإنسان عينه من الشر والضرر الذي يتمنى معه زوال النعمه عن المعاني قال ثم قال ثم قال له اغتسل له فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه واطراف رجليه وداخلة اذاره داخلة الازار ظاهرها الجزء الداخلي من الازار طرف الازار الداخلي الذي يلي البدن وفسر تفسير اخر بانه الفرج وهذه الكيفيه وردت في السنه مجهوله يعني الا لماذا امرنا استمرت هذه الابدا فقط لكن ظاهر الحديث انه امره بان يتصل بهذه الطريقه فغسل وجهه ويديه يديه اللي هم كفيه ومرفقيه اللي هم اللي بنتميهم الرقعه يعني المرفق الذي يجب غسل اليد الى فرو وركبتيه واطراف رجليه وداخله ازاده في قضح ثم صب ثم صب ذلك الماء عليه ثم صب ذلك الماء عليه فصب رجل على راسه وظهره من خلفه صب على راسه ومن من ظهر ماء الظهر حتى سقط الماء على ظهره ثم يكف القدح وراءه القدح ده الاناء ده يتكفى على من من وراء المعانف ففعل ذلك فراح فاهل مع الناس ليس به بقديد صحيح فسبح الله عز وجل بناذ كل ذلك قال اذا استوصلتم ايه اغسلوا افاتذ وله لاحمد عن عامر بن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال انطلق عامر بن ربيعه حدد على مروي من ايه عن ابن المعان وابن الايه العائل اكل منهم مروي عن ابي عامر بن عبد الله بن عامر بن ربيعه قال انطلق عامر بن ربيعه وسهل وسهل بن خنيش يريدان الغسط قال فانطلق يلتمسان الخمر الشجر اللي, اللي فيه تغطيه بحيث لا تظهر يعني لا لا يظهرون قال فوضع عامر دبه كانت عليه من صوف ا قال فنظرت اليه فاصبته بعيني الظهر عامر اللي بيقول في حرف قال فنظرت اليه فاصبته بعيني فنزل الماء يغتسل قال فسمعت له في الماء فارقعه كما زي سوط بألل من النفس لأنه هو بتنفس إذن هو ليس على طبيعته قال فأتيت فناديت ثلاثا فلم يجبني يمكن يغرأ قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال فجاء يمشي فخاض الماء فكأني أنظر إلى بيض ساقيه فقال فضرب صدره بيده ثم قال الله مصرف عنه حرها وبردها ووصبها حر العين وبردها ووصبها انه تعب او او هذه المصيبه او يظهر انه حر المصيبه قال فقام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا راى احدكم من اخيه او من نفسه او من ماله ما يعجبه فليبرك فان العين حق وزي ما قلنا ماش اتمنى زوال النعمه من ايه عن نفسي ولا عن ولدي ولا عن مالي بس اعجاب ذاك ده قلنا ان ان الوصف الجامع للعين هو الايه انه انه يعجب بالشيء كاين واحد يعجب بشيء ويتمنى زواله يعجب بالشيء وينسى ان يعني يبرك وينسى ان يتذكر ان الفضل من الله عز وجل حديث ايضا اثنان وسط وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيره ولا هامه ولا حقد ولا عين ولا حقد نادوه ضعيف معناه ثابت من أحاديث صحيحة كثيرة سبقت يقول وغير ذلك من الأحاديث المصرحة بأن العين حق فنذكر بعضها أيضا في شرائف الرقى منها وغيرها ولنرجع إلى المحصول من شرائف المتنى قال فإن تكن أي الرقى من خالص الوحيين الكتاب والسنة وإضافة خالص إلى الوحيين من إضافة الصفة إلى الموسوك والمعنى من الوحي خالص لان لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعوذين اللي هم أخو اخوان الكهانه ولا يكون بيائر اللغه العربيه ده بياتله الايات على وجهها والاحاديث كما رويت وعلى ما تلقيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا هند ولا رم يعني بيغير ان تكون مثلا حروفا مجرده وابن يقطعها مثلا على ما لم ترو او يروي كلمات مفردة ويزعم انها يعني هكذا يرقى بها الصحيح مما ذكر ان خير الرقى ما كان من خالص الوحي لكن الظاهر ان الادائيه المجربه او ما يدعى به عموما مما فيه تعلق باسماء الله وصفاته ودعاء لله عز وجل بالاسماء والصفات يجوز استعماله كرقيه ولو لم يرد نصا فلا يلزم مثلا من ان يرد حديث صحيح بان الايات المعينه تستعمل في رقيه من شيء معين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا باس بالرقاه ما لم يكن شكه بقوله عليه الصلاه والسلام اعرضوا علي رقاقكم اذا كانهم يرقون وطرب عرضها عليه اذا الرقى المنقوله او المشهوره او غيرها مما وجربه بعض الناس يعرض على الكتاب والسنه ثم بينه الاله الجامعه فقال لا باس بالرقى ما لم يكن شركا حتى ولو لم يرد فالبعض قد يقول عن الرقى مثلا من الطب ان هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان يختار مثلا بعض ايات التي وردت في السح ويقراها عددا معينا من المرات يقول هذا لم يرد فهذا يعني قد يدخله البعض في البدع وليس كذلك بعض الناس عندهم غلو في هذه المساله وكما ذكرت ليس الامر كذلك فان السنن بينت جواز الرقى ما لم تكن شركه لا بأس بالرقى ما لم تكن شركه حتى ولو لم ترد وقال اعرضوا علي رقاكم ولم يقل اكتفوا بما رقيت به انا انما قال اعرضوا علي رقاكم فافضل الرقى ما كان في واردته تتبع السنه ولكن يجوز ان يرقي بأذيه فيها توسل الى الله بالاسماء والصفات حتى ولو لم ترد ثم قوله ولا يكون بغير العربيه اذا كان مجهولا المعنى واللغه اما اذا كان معلوم المعنى فلا مانع من ان يكون بكلام مفهوم المعنى معلوم من غير اللغه العربيه فالانسان غير العربي يصح منه بلا شك ان يدعو بذاته متضرعا الى الله عز وجل وانما يؤمر بالعربيه فيما وجب ففتح الكتاب في الصلاه والتكبير وصياغ الافكار الوارده المشروعه يقرا القران بالعربيه وهذا اما في الدعاء فالباب واسع فلا مانع من ان يدعو بلسانه ولو قال غير العربي بلسانه بلغته اللهم اشف فلانا اللهم انبي الباشا رب الناس لم يكن ذلك ممتنعا ولا شك ان افضل ذلك هو العربيه اذا قدر عليها ولكن لا يلزم ان يكون ذلك شرطا بل الصحيح ان يكون ان تكون ان ان يقال في الشرط ان تكون باللغه العربيه او بما يعرف معناه من غيرها فاذا كان مجهول المعنى او كان بلغه لا يعرفها الناس ولا يعرف حقيقه الفاظها وربما كان فيها شركا كما ياتون في الرقى المشعبلين وغيرهم ياتون في الرقى بالالفاظ يقولون هي من اللغه السريانيه ومعلوم ان احدا لا يعرف الان اي السريانيه اللغه السريانيه لغه مجهوله بالنسبه ل عامه الناسوره حتى بنظر اختصاصهم لغه منقرضه كالهيروغليفيه مثلا تجد هذا الامر يحتاج الى مثلا متخصصين جدا في اللغات وغالب الناس ليسوا كذلك فاذا قال لهم هذه اسماء الله الحسنى بالسريانيه فمن اين لنا ان نعرف صدق ذلك وربما كانت اسماء جن يتضرع اليهم ويدعوهم وربما كانت اسماء اوثان واصنام المشركون اخترعوا هذه الرقى للتضرع اليهم اسماء شياطين او غير ذلك فانحن لا يجوز لنا ان نستخدم هذه الرقاق المجهوله طالما لم نعلم معانيها والله اعلم والله قال فذلك اي الرقم في كتابه الصنه هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو واصحابه واتبعونا باحسان ومن شرعته التي جاء بها مؤديا عن الله عز وجل وذاك واعطوه على ذاك الاول المشابهه مسول اليه بهما واحد ولكن الخبر في الثاني غير الخبر في الاول يقول وذاك لاختلاف في سننته بين اهل العلم اذ قد ثبت ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وتقريره ورقه جبريل عليه السلام ورقه هو صلى الله عليه وسلم اصحابه وامر بها واقر عليها قال البخاري رحمه الله باب الرقى بالقرآن والمعوذات وذكر فيه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفس على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات فلما فقل كنت أنفس عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها تقرأ هي في كف النبي صلى الله عليه وسلم وتمسح على بدنه صلى الله عليه وسلم رجاء بركة يده صلى الله عليه وسلم فهو صلى الله عليه وسلم مبارك وتحل البركة في يده وآثاره عليه الصلاة والسلام فالتمرك بآثاره صلى الله عليه وسلم مجمع على صحته فهذا دليل على مشروعات أن يرقي الإنسان نفسه ومشروعات أن يرقيه غيره من غير طلب منه ولا يكون في ذلك خارجا عن كمال التوكل المستحب الذي يستحق صاحبه أن يدفع الجنة بغير حساب ولا عذاب حيث أنه قال صلى الله عليه وسلم في التبعين ألفا الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون على ربهم يتوكلون وأما رواية لا يرقون وهي في حديث آخر في صحيح مسلم وهو ثابت صحيح فمعناه لا يرقون الرقى الباطلة إما الشركية وإما المجهولة أو البدعية ثم قال باب الرقى بفاتحة الكتاب ويذكر عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتوا على حي من احياء العرب لم يقروهم لم يعطوهم حق الضيف فبينما هم كذلك اذ لود غسيد اولئك غته عقرب او حيه فقالوا هل معكم من دواء او راق فقالوا انكم لم تقرونا لم تضيفونا ولا نفعل حتى تجعلوا لنا ذعلا فجعل لهم قطيعا من الشاء قطيعا من الغنم فجعل يقرا بام القران ويجمع بذاقه ويدخل يجمع الريق الذي يخرج اثناء القراءه ويدخل على موضع اللدغ يبصق فاتوا بش... فبرى ثوفا ذلك الرجل وهذا من الاسباب الشرعيه ترى باطن بلا شك نحن لا ندري كيفيه تاثير الريق الذي خرج اثناء القراءه في ارهاب السميه نحن قد نعلم نعلم علاج اللدغ باسباب ظاهره مثل واعطاء المريض حقنه ضد هذا السم اذا عرف نوع السم الذي الذي اصيب به فنعطيه المصل المضاد ونعرف طريقه شرعيه سبب باطن وهو في استعمال الرقيه الشرعيه خصوصا في ناحيه الكتاب بهذه الطريقه وهذا الذي ينبغي ان يستعمل في الرقى من جمع يعني احنا عندنا في حديث عائشه النفث عليه وهذا بغير ريق لانها الهواء الذي يخرج هنا البذاق الذي يخرج فكلا الامرين مشروع كيفيه الرقيه انه يقرا كلام ويجمع اما في كفه الهواء الذي يخرج او يجمع البذاق الذي يخرج ومن هنا لو بلغ في الماء سفل في الماء واكثر به فكما ذلك قريبا مما ورد ولذلك حتى لو لم يثبت الحديث الذي ذكره بعضهم في مساله انه يقرا على الماء فهذا البذق دليل على هذه المثل قال فبرا فاتوا بالشاء فقالوا لا ناخذه قد نسال النبي صلى الله عليه وسلم فساله فضحك وقال وما ادراك انها رقيه تعجب مع المدح كيف علم ذلك وهو لم يتعلم لكن الذي ظهر انه تامل ما عل الفاتحه وعلم ما فيها من الحق فاستنبط مشروعيه الشفاء بها لان فيها شفاء من كل الادواء القلبيه فلا مانع ان يكون فيها شفاء من الادواء البدنيه قال وما ادراك انها رقيا خذوها واضرب لي بسهم وده دليل لما قلنا انه ممكن يرقي بشيء ما ما اعرفش خصوصيه ورود على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرقيه استحضارها قبل اني اعلم ان هذا ان الفاتحه يرقى فيها من السم وكما ذكرنا الحديث عام ما باس بالرقاه ما لم يكن شكا اضرب لي بسهم تطبيقا لخاطره و يعني تاكيدا على حل هذا الامر هما قال باب الشرط في الرقيه بقصيه من الغنم قال امام البخاري باب الشرط عند جواز ان يشترط على المسترق شيء ما وثاقا ثنا ابن عباس رضي الله عنهما ان نفر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لذيذ او سليم سليم هو اللذيذ يقومون ذلك استشارا بانه يسلم زي ما سموا السحر طب هو مطبوب يعني ايه مطهور برده الرجاء باني يطبب معنى يزال عنه الايه التهروقل ان هذا من, من الاضداد من الابداد يعني من الاسماء المتضاده الاضداد اللي هي ان هو يستقم في معنى استشفاء معنى الشفاء منه ها زي ما فاز هنعرض عشان استقراء المهلكه لانه من خرج منها فاس قالوا قال ان نخره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيه لدغ او سليم فعرض لهم رجل من اهل الماء قال هل فيكم من راق ان في الماء رجلا لذيغا او سليما في الماء يعني في الناس الذين حول هذا الماء او عشان الرجل واقع في الميه قال فانطلق رجل منهم فقرا بفاتحه الكتاب على شاء على شاء يعني ايه مقابل شاء مقابل غنم ان نقول اشترى مثلا استاجرت على 10 دراهم هيب 10 دراهم قال فبرق فجاء بالشاي لاصحابه فكره ذلك وقال اخذت على كتاب الله اجرا حتى قدم المدينه فقال يا رسول الله اخذ على كتاب الله اجرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله رقع برقية حق هذا في دليل على جواز أخذ الأجر على قراءة القرآن للرقية واختج به بعمومه فإن من أجراء مناظر الأختماء جواز أخذ الأجر على إقراء القرآن وتعديل وهو من جهة الدليل ظاهر وان افضل والاحوط تجنب اخذ الاجره على اثراء القران قلت هذا هو الذي علقه يا ابن عباس وهذا دليل على ان البخاري احيانا يذكر الحديث الصحيح بصيغه التمريض معلقا انه قال باب الرقبه في الكتاب ويذكر عن ابن عباس صيغه التمريض هي ومع ذلك الحديث عنده ايه صحيح صيغه التمريض لا تدل على الضعف مطلقا ذا تمرض يذكر ويروى تحتمل الامرض يقول حديث ام ثم قال رحمه الله باب رقية العين وذكر فيه حديث عائشه رضي الله عنها قالت امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر ان يسترقى من العين الامر ده بعد الترغيب في تركه للاماحه الاسترقاء راغب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الترغيب قد يظن به المنع فلما امر دل ذلك على ايه الجواز يرد الى مكان عليه قبل الحظر هو هنا مش حظر لكن قريب منه وهو الترغيب في الترف ومن هنا كان هذا الامر ليس لاستحباب لاسترقاء ليس لاستحباب لاسترقاء خلاف الاولى لكن هذا الامر الاباح امر ان يسترقى من العيد قال هو حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم راى في بيتها جريا اي وجهه تفعه تغير في اللون في لون الجلد دليل على المرض فقال اتركوا لها فان بها النظره نظر العين يمكن ان تكون من الجن وذكر باب العين حق ثم قال باب رقيه الحيه والعقرب وثم ذوات السموم وذكر فيه حديث عبد الرحمن بن الاسود عن ابيه قال سالت عائشه عن الرقيه من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقيه من كل من كل ديحمه من كل ديحمه همه يعني سم غير الحمى اللي هي ايه درجه الحراره تبقى بالالف هما وتزيد الميم همه يبقى لا تستمر ليس لهذا التعريف مفهوم مخالفه بمعنى غير انه رخص في الرقيه من كل ديحمه يتفهم منها انه لا يرقى من غيرها هي والعين زي ما هو مفهوم كلامي في النص اي يقال ثم الرقى من حمى او عين فذلك اختلاف في سننته تقول لا ليس يفهم من ذلك كذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترقي مرضه الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم كان يسترقي في مرضه وامر اصحابه ان يسترقوا بغير ذلك كان كما تأتي أمره أن يضع هذا هو الذي يألم من جسده وعموم لبأس بالرقع ما لم يكن شركا أو سع من العين والحمى لكن حديث لا رقعة إلا من عين أو حمى معناه لا رقعة أولى وأنفى وأفضل بالدليل هذا تأويل بلا شك طبعا المعتاد أن النفي يتوجه إلى نفي الذات أو نفي الصحة أو نفي الجوال فإن عن نفس الاستحباب أو نفس الأولوية لا رقية إلا من عين أو حما للدليل الواضح له لا بأس بالرقى ما لم يكن شيئا فنحن نؤول حديث لا رقية إلا من عين أو حما لما ذكرنا من الدليل ثم قال البخاري باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيه حديث أنس إذن مالك رضي الله عنه إذ قال لثابت ألا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى قال اللهم رب الناس مذهب البات اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت فأن لا يغادل سقما صلى الله عليه وسلم وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول اللهم رب الناس اذهب البات البات عن البات مرض واشف أنت الشاف لا شفاء إلا شفاءك شفاءا لا يغادر سقما لا يترك سقما بعد حديثها رضي الله عنها ذكر حديثها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي يقول امسح الباة رب النام بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت رواه البخاري تكاشف له أي للمرض وحديثنا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول المريض بسم الله تربه ارضنا لريقه بعضنا وفي روايه وريقه بعضنا تربه ارضنا وريقه بعضنا يشفا ساقيمنا باذن ربنا رواه البخاري ومسلم تربه ارض بسم الله بسم الله ويضع تبابته على لسانه ثم يضعها على الارض عشان يبقى بتربه ارضنا وتوضع على المريض اوضع بسم الله تربه ارضنا بريقه بعضنا ده دليل على عدم الخصوصيه انه قال صلى الله عليه وسلم بايه بريقه بعضنا يبقى مش لازم هو عليه الصلاه والسلام ده يمكن ان يكون ذلك لايه قال يشفا سقيمنا باذن ربنا هذا من اسباب الشفاء وعن انس رضي الله عنه قال رقص رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في الرخية العين والقمة والنملة قواه احمد ومسلم والترمذي وابن ماجه قال ابو البركات انه تيمه لو مجددين جد شيخ الكلام النملة قروح تخرج في الجنب عشان النمل اللي هي النملة النملة قروح تخرج في جنب الانثى والحديث رواه قواه ها قروح قرحه وعن الشفاء بنت عبد الله قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وانا عند حفصه فقال الا تعلمين هذه رقيه النمله قالت صحيح او في روايه علميها رقيه كما علمتيها الكتابه يا رُس تعلميني مثال الكتابه اقول لك تعلمهم ايه الرقى اذا ظهر ان هم كانوا عارفين رقيه معلومه اسمها رقيه الايه النمله واناو في النار قال كنا نرقي في الجاهليه فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شر وواه مسلم وابو داود وانجاب رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى هذا من العام الذي يريد الخط او خصص بعض ذلك ما عن الرقى كما قال علي رضي الله عنه ان الرقى والتماءي وتوله شف قال فجاء قال عمرو بن حزم فقال رسول الله انه انها كانت عندنا رقيه نرقي بها من العقرب وانك نهيت وانك نهيت عن الرقى قال فاعرضوها فقال ما اردت من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل وهو سكر هذا دليل على جواز او على مشروعيه استحباب ان يرقي الانسان اخاه يبقى احنا عندنا الراقي محسن فيستحب له اذا طلب وحتى لو لم يطلب منه كما عرض انا على ثابت قلا ارقي وكما فعلت عائشه مع النبي عليه الصلاه والسلام وكما فعل جبريل بالنبي عليه الصلاه والسلام وهذا لا يكون بي نقص في حق المرقي ولا الراقي بل هذا من النفع الذي ليس فيه ضرر وليس فيه التفات القلب لغير الله عز وجل وامما الاسترقاء وهو طلب الرقيه من الغير فهذا فيه نوع التفات فخيره خلاف الاولى وهو جائز ما ادون فيما تونه خلاف الاولى وامما الرقى المدهوله او المعلومه تكونها شركا فهي محرمه الشركيه شركيه والمدهوله محرمه ورقيا رقيه الانسان نفسه مشروعه بلا كره عن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سوحد حتى كان يرى انه ياتي النساء ولا ياتيهن يخير اليه وهذا من الامور التي تجوز على الانبياء ان يصابوا في اجدانهن وهذا امر متعلق بامر بدني محض وهو اتيان النساء يخير الله انه قضى حاجته منهن ولم يفعل ومن طعن في هذه الاحاديث فهو مبتدع بال لانها احاديث متلقى بالقبول ولم يطعن فيها غير المعتزله وبعض عقلاني زماننا مقلدين المعتزله قال سفيان هذا اشد ما يكون من التهم اذا كان كذا اذا كان بهذه الطريقه فقال يا عائشه علمتي ان الله قد افتاني في ما استبتهت فيه الحديث رواه البخاري ومسلم ابن أبي شيبة عن زيد بن أرقم قال سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما قال فأتاه جبريل فقال إن رجل من اليهود سحرك وعقد لك عقدا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم علي فاستخرجها لأن بئر ذي أروان أو بئر ذي روان وفي دواية أن النبي صلى الله عليه وسلم طم البئر ولعله طمها بعد أن اتخرجها قال فاستخرجها فجاء بها فجعل كلما حل عقده وجد لذلك خفته فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال استدوسع معنى تحرر من حبل مربوط به وكان جبريل يرقيه بالمعوذة وهي إحدى عشرة آية ستة وخمسة فلما اكتمل تحرر ذاك الاطواء قلت كل العقل ولمسلم عن ابي سعيد الخدري ان جبريل عليه السلام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال محمد اشتكي قال نعم قال بسم الله ارقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر من شر نفس ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفى او من شر نفس وفي روايه من شر كل نفس او عين حاسد الله يشفى هذا من انفع ما يرقى به هذا ورد في السنن عن بريده بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية الا من عين او خمه رواه ابن ماجه مرفوعا هكذا ورواه مسلم موقوفا وهو صحيح مرفوعا ومعناه كما ذكرنا لا رقية انفع واولى من رقية من عين او خمه ولكن من النملة جائزة من الالم جاء من الوجع والشكوى عموما جاء من اي مرض وسقم يروج الرق لا لا لا يلزم انه مربوط انه عاجز كما يخيل اليه انه اتى سارميتها وهو نوع من ذلك في الجمله لكن الربط المعروف دلوقتي ان هو لا يعني عدم القدره على الجماع بثيقه عذر الانتصاب مش شرط يكون هو ده اللحظه يقول اما الرق المجهوله قال اما الرق المجهوله المعاني فذاك وساوس الشيطان ووسواس من الشيطان ووسواس من, من الشيطان وفيه قد جاء الحديث وانه شرك بلا مريه تحذرنا لكل من يقوله لا يدري لعل يكون محض الكفر او هو من سفه اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس اي اما الرقى التي ليست بالعربيه الالفاظ ولا مفهومه المعاني انا بد تكون هو هنا تعديل لما سبقه او ذره ايضاح له يعني عربيه او تكون ايه مفهومه ولا مشهوره ولا ماثوره في الشرع البت فليست من الله في شيء ولا من الكتاب والسنه يبقى اذا الماثور في الشرع اشمل مما ورد فقط وهو كل ما كان فيه تضرع الى الله باسماء و صفاته قال فليت ابن الله في شيء ولا من الكتاب والسنه في ظل ولا في يعني بعيد عنها تماما بل هي وسواس من الشيطان أوحاها إلى أوليائه كما قال تعالى وإن الشياطين لا يورحون إلى أوليائهم ليجادلون وعليه يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بن سعود إن الرقى والتمائم والتولة الشر والتولة شر حديث قول إذا ما قلنا وعليه يحمل لا يركون دولت لا يركون لا يركون الرقى الايه المحرمه والمذمومه والشركيه يكون وذلك لان المتكلم به لا يدري هو من اسماء الله تعالى او من اسماء الملائكه او من اسماء الشياطين ولا يد ولا يجوز التضرع الى الملائكه ولا الدعاء باسماءهم انما يتضرع باسم الله الحسنى وصفاته العليا يقول ولا يدري هل فيه فخر او ايمان ولو حق او باطل او فيه نفع او ضر او رقيه او سحر ولا امر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غايه الانهمال واستعملوه على اضراب كثيره وانواع مختلفه فمنهم ما يدعون انه من القران او من السنه ومن اسماء الله المثبته فيها وانهم ترجموه هم من عند انفسهم بالسريانيه أو بالعبرانية أو غيرها وأخرجوه عن اللغة العربية ولا أدري إن صدقناهم في دعواهما أهم يعتقدون أنه لا ينفع إذا كان باللغة العربية التي نزل بها القرآن وتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة حتى يترجموه بالأعجمية أو أنهم يعتقدون أنه بالأعجمية أنفع منه العربية أو أنه نافع بالعربية لشيء وبالأعجمية لغيره ولا تصرف حدهما فيما تصرف في الأخرى فبقي وجهه واحد بسا وما ذكروا ان احنا قلنا هو ان يكون ذلك الرجل الراقي لتان هو اعجم فيصعب عليه تناول العربيه ويسهل عليه ان يدعو بلتان نفسه فهذا الوجه المحتمل اما ان يشط العربيه فبالفعل كيف يتركها الى غيرها يقول اماذا أم زين له الشيطان وسورت له انفسهم اماذا أم كانوا يقرون واحد يحسن العربيه يتركها لغيرها يبقى بالتاكيد فعلا على خلاف الاثبات ومن ما يزعمون انه اسماء الله تعالى التي ليست في الكتاب ولا في السنه وانهم علموها من غيرهما فمنهم يبدعون انه دعا به ادم عليه السلام او نوح او هود او غيرهم من الانبياء ومنهم ما يقولون انه ليس الا في ام الكتاب ومنهم ما يقولون هو مكتوب في البيت المعمور ومنهم ما يقولون هو مكتوب على جناح جبريل عليه السلام او جناح ميكائيل او جناح اسرافيل او غيرهم من الملائكه او على باب الجنه او غير ذلك وليت شعري متى طلع اللوح المحفوظ فستنسخوه منه ومتى رقعوا البيت المعمور فقرؤوا فيه ومتى نشرت له الملائكه اجنحتها فراؤوه ومتى اطلعوا على باب الجنه فشاهدوه كلما شاع ود مسعب وتخزلق متخذلق واراد الدجل على الناس والتحيل ليأخذ اموالهم طلب السبل الى وجه تلك الحيله ورام لها اصلا ترجع الي فان وجد شبهه تروج على ظروف على ضعفاء العقول واعمياء البصائر الا كذب لهم كذبا محضا وقاسمهم بالله انه لهم لمن النصحين ويصدقونه لاثم ظنهم به ومنه اسماء يدعونها تارة يدعون انها اسماء الملائكه وتارة يزعمون انها اسماء الشياطين واعتقادهم في هذه الاسماء انها تخدم هذه السوره او هذه الايه وده من الاختراعات الموجوده عند جميعهم ولكن كل اله قدام من اين اتيتم بهذا يقول او هذا الاسم من اسماء الله تعالى تخدم هذه السوره او تاخذ هذا الاسم فيقولون يا قدام سوره كذا يا قدام سوره كذا او ايتك او ايتي كذا او اسمك او اسمي كذا, أو اسم كذا. يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان اجيب اجيب العجل العجل ونحو ذلك وما من سورة من القران ولا ايه منه ولست من اسماء من اسماء الله يعرفونه الا وقد انتحلوا له خداما ودعوهم له فاما يفتون وترى كم يكتبون سورة بالاي ويكررونها مرات عديده بهيئات مختلفة حتى يجعلون اولها اخرا او اخرها اولا دي مشهوره ده بيقول لك ايه عليه يستقيم بالمقلوب يقرا عليه الديت يستقيم بالمقلوب يبقى تجيب ما يعني ما يظنون ولا رو يقول واوسطها اولا في موضع واخرا في اخر وتركن اكتبونها بحروف مقطعه كل حرف على حدته ويزعمون ان لها بهذه الهيئه خصوصيه ليست لغيرها من الهيئات ما انه لا يدرس كتاب الجن القران بذهب لابد ان يكتب القران بالمفهوم الكلام والمعروف وايند البعض لابد ان يكتب القران بالرسم العثماني ولا ادري من اين اخذوها وعمن نقلوها ما هي الا وساو شيطانيه زخرفوها وخرافات مضله الفوها وكذبه مختل مختلقه او مختلفه لفقوها لم ينزل له بها من سلطان ولا يعرف لها اصل في سنه ولا قران ولم تنقل عن احد من اهل الدين والايمان إن هؤلاء إلا كاذبون افاكون مفترون وسيجزون ما كانوا يعملون وطالبوا يكتبون رموزا من الاعداد العربيه المعروفه من احاد وعشرات ومئات والوف وغيرها ويزعمون انه رموز الى حروف ايه او سوره او اسم او شيء مما قدمنا بحساب الحروف الابجديه المعروفه عند العرب هي في الحقيقه قليله المعرفه عند العرب وانما يعرفها اكثر اليهود وما أكثر ما تستعمل حاليا في مدعي تأويل أشرة الساعة في حساب الجمل كل حرف له رقم وبالتالي فهي تشير إلى تواريخ معينة يدعون به علم الغير قال وغير ذلك عن الخرافات الباطلة والأكاذيب المفتعلة المختلقة وغالبها ماخوذ من عن الامه القضيه يهود الذين اخذوا السحر عن الشياطين وتعلموه منهم ثم ادخلوا ذلك على اهل الاسلام بصفه انه من القران او السنه او اسماء الله تعالى وانهم انما غيروا الفاظه وترجموها بالغير العربيه لمقاصد لا تتم بزعمهم الا بذلك ومنها ما هو من عباد الملائكه والشياطين ونحوهم ياخذون اسماءهم ويقولون للجهال هي أسماء الله ليرودوا الشرك بذلك عليهم فيدعون غير الله من دونه وهذه مكيدة لم يقدر عليها إبليس إلا بوسطة هؤلاء المدلين وهو إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب استعير وقال تعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون وقال ومن لم يجعل الله له له نور فما له فتحصل من هذه من هذه الجمله من النقول ان الرقى لا تجوز الا باجتماع ثلاثه شروط فاذا اجتمعت فيها كانت رقيه شرعيه وان اختل منها شيء كان ضد ذلك اول ان تكون من الكتاب والسنه فلا تجوز غيرهما اوضحنا ذلك من السنه لا باس بالرقى ما لم يكن شركه يبقى باسم الله وصفاته والتضرع اليه بانواع الادائيه زي ما البعض كان بيقول مثلا يقول البعض الى الاقسامت عليك ايتها الاله باسماء الله الحسنى ان تنصرش او ان تذهبي او ان تزولي يقسم اراقب عدد معين مثل هذا ليس بمثنى مش وارد بس يقسم باسماء الله الحسنى مثلا فليس المثنى الشرط الثاني ان تكون باللغه بالعربيه محفوظه محفوظه الفاظها مفهومه معانيها فلا يجوز تغييرها الى تين اخر قلنا الكلام ده باللته العربيه او ايه او مفهوم المعنى من غيره افترض ان يعتقد انها سبب من الاسباب لا تاثير لها الا باذن الله فلا يعتقد النفع فيها لذاتها بل فعل الراقي السبب والله هو المسبب اذا شاء سبحانه وتعالى يقول قراءته وباحث في العلاج بالمغناطيس والعلاج بالعين المغناطيسيه ان الجسد عباره عن نوع خط من الاشعه يخرج من العين فافعل ما يريد صاحب العين لا نحن لا ندري ذلك لا ندري كيفيه الحث الامر غيبي وهذا امر لم يدرك وليست هذه ابحاث علميه حتى يقال ذلك فما نحن يكتفينا اثبات العين لو الحسد من غير ان نعرف كيفيه والمغناطيس ونحو ذلك ليست بظاهره ولا هي ابحاث علميه ولا دليل شرعي عليها فالاصل منع منها هل يرزق رجل بعينه ان يشتهر بالرقيه الشرعيه وياتيه الناس من كل مكان طلبوا الرقيه منه لو ان هو رجل صالح عابد لله عز وجل ومعروف انه مستجاب الدعوه لورب ذلك كما كان البراء معلوم انه ايه استجاب الدعوه وساعد النبي وقع صلي الله عليه وسلم ما يعني ينبغي ان يكون ذلك لذي ما فيه من خطا في زمننا بعد امن الفتنه يثير الشيخ الشعراوي لا شك ان فيه اشياء لغويه جيده وفي اشياء كثيره من العقائد الصوفيه فلا بد اذا كان يعتقد احد ان يكون هذا احد مميزا يعرف السنه من البدعه بالتالي الامر يعني العالم الرباني هو من يعني التزم منهج السنه والجماعه لا يكون رباني الا اذا التزم منهج السنه والجماعه في ما زيد الابراهيم الدسوقي اثر قدم ثقيل هو للنبي صلى الله عليه وسلم الدسوقي وفي البدو وكل حته من الاكابر التي لا يعني لم يثبت ابوها الا انهم مجدون من المغاربه